مرحله جديده في الدين بنو اسرائيل ومثل بني اسرائيل او العبرانيين مثل جميع الامم الغابره في تطور عقيده فقد دانوا زمنا بعباده الاسلاف كما دانوا بعباده الاوثان والكواكب وظواهر الطبيعه وطواطم الحجاره والاشجار والحيوان وبقي فيهم عباده الاوثان بعد دعوه ابراهيم عليه السلام وظهور الانبياء فعبدوا عجل الذهب في سيناء بعد خروجهم من الديار المصريه وفي الإصحاح الثامن عشر من كتاب الملوك الثاني أن حزقيا ملك يهودا أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها وجاء في الإصحاح التاسع عشر من كتاب سموئيل الأول أن إحدى زوجات داود عليه السلام مكال أخذت الترافيم ووضعته في الفراش ووضعت لبدة المعزة تحت رأسه وغطته بثوب والمعروف أن الترافيم أو الطرافين في صيرة الجمع يتمثيل على صورة البشر تقام في البيوت وتحمل في السفر ويرمز بها إلى الله وقد دعاهم موسى عليه السلام إلى التوحيد ونبذ الأصنام والأوثان وقيل إنه عليه السلام أول من سمى الإله يهوى وهو اسم لا يعرف اشتقاقه على التحقيق فيصح أنه من مادة الحياة ويصح أنه نداء لضمير الغائب لأن بني إسرائيل تحقيق يرون يتقون ذكره توخيرا له ويكلفون بالاشاره اليه ويصح غير ذلك من الفروض وعبد الاله باسم اي اي القوي في اللغه الاراميه ولكن الاسماء العبريه تدل على انهم قد لبثوا زمانا يصفون الاله بالصفات البشريه ويقبلون نسبه القرابه الانسانيه اليه كما في اسم عمائيل من عمومه او ايل اب من الابوه وغير ذلك من اواصر الاسره البشريه وظلوا الى ما بعد ايام موسى عليه السلام ينسبون الى الاله اعمال الانسان وحركاته فذكروا انه كان يشم الشاف الجنه وانه كان يصارع وياكل ويشرب ويغشى مركبات الجبال وانه دفن موسى حينما مات في مواب وقد دخلت الكتب الاسرائيليه من ذكر البعث واليوم الاخر فالارض السفلى او الحب او شيون يا الهاويه التي تأوي اليها الايثام بعد الموت ولا نجات منها لميت وإن الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد وأول إشارة ليوم كيوم البعث وردت في الإصحاح الرابع والعشرين من كتاب أشعية الذي عاش نحو القرن الثالث قبل الميلاد وفيه نبوءة عن يوم يطالب فيه الرب جند العلاء في العلاء ويجمعون جمعا كأسارة في سجن ويخجن القمر وتخز الشمس لأن رب الجنود قد ملك في جبل سهيونة وفي أرشاليم وفي الإصحاح السابع والعشرين بعده ان الرب يعاقب بسيفه القاسي الشديد في ذلك اليوم دويثان الحيه العاريه دويثان الحيه المتحويه ويقتل في النيل الذي في البحر ومن اعمال ذلك اليوم كما جاء في الاصحاح 25 ان رب الجرود يصنع لجميع الشعوب وليمه سماء وليمه خمر على درب سماء لمبخه درب مصفي وجاءت اشاره اخرى الى يوم البعث والدينونه في الاصحاح 12 من كتاب دانيال وهي أسرح من الإشارات السابقة حيث يقول فيها النبي إن كثيرين من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الاستراء الأبدي ويلاحظ أن كتاب دانيال لا يحسب من كتب العهد القديم في جميع النسخ ويرجع تاريخ هذه النبوءة إلى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد حوالي سنة 165 وإنما كان الثواب والعقاب قبل ذلك بصرى يؤاهاه الاسرائيليون على الاعداء او بلاء يصابون به على ايد الاقوياء جزاء لهم على خيانه يهوه وعباده غيره من ارباب الشعوب وكان معنى الكفر في الاسرائيليه الاولى كمعنى الخيانه الوطنيه في هذه الايام فكانت الشعوب الهه يؤمن الاسرائيليون بوجودها ولكنهم يحرمون عبادتها كتحريم الانتماء الى دوله اجنبيه ورب الشعب احق بولائه وعبادته من الارباب الغرباء اظلوا على ذلك الى ان نفهم الوحدانيه التي تتعالى على الشبيه والنظير في اياب اشعيا الثاني القائل بلسان الرب بمن تشبهونني وتشبهونني وتمثلونني لنتشابه وهو الذي شدد النكير عليهم قائلا ان الله هو الاول منذ القدم وهو المخبر منذ البدء بالاخير ونعى عليهم ان يعبدوا صلما يرفعونه على الكتف ويحملونه ويضعونه في مكانه يقف في موضع ولا يبرحه ويناديه الداعي فلا يستجيب وكان سقوط الدول الكبيرة في عهد إشعياء الثاني مؤذنا باقتراب يوم إسرائيل المورود فقد تداعت بابل ومصر وآذنت فارس بالتداعي والانقسام فتجدد رجاو إسرائيل في ملك العالم وفسروا سقوط الدول الكبرى بغلبة يوهوى عليها وعقوبته لها على ما أسلفت من الإساءة إلى شعبه ولا حلهم بأول مرة أن ربهم يبسط ظله على الأرض بما رحبت وان يوم الخلاص الموعود جد قريب والغالب في وصفهم للاله انه غيور شديد البطش متعطش الى الدماء سريع الغضب ينتقم من شعبه كما ينتقم من اعداء شعبه ولكن موسى عليه السلام وصفه بالرحمه وفريقا من انبيائهم وصفوه بالحب واللطف وعلموهم انه يحب عباده ويطلب من عباده ان يحبوه او كما فعله شع انه يريد رحمه لا ذبيحه وأن خلائق العدل والحق والإحسان والمراحم هي خلائق الأبرار. وقد شغلت العقائد الإسرائيلية حيزاً كبيراً من مقارنات الأديان لأنها أولاً نقطة التحول بين العبادات القديمة والعبادات في الديانة الكتابية ولأنها ثانياً صحبت التطور في فكرة المسيح المنتظر في مبدئها فكان تمهيداً متوالياً للدعوة المسيحية وهي أوسع الدعوات الكتابية انتشاراً بين الأمم التي عنيت في الدراسات العلمية الحديثة في مقارنات الاديان ولانها ثالثا موضوع مقابله مستفيضه بينها وبين عقائد البابليين والمصريين والفرس والهلل القدامين ولها اصله قريبه بعقائد اليونان قبل عصر الفلسفه وبعدها الى عصر السيد المسيح فكانت العقائد الاسرائيليه نقطه التحول لانها بدات بتصور الاله على صوره انسان يشرب ويشرب ويتعب ويستريح ويغار من منافسيه ويخص قبيلته وحدها بالبركه والتشريع وقرنت هذه صورة تارة بعبادة الاصنام وتارة بعبادة الموتى او ظواهر الطبيعه وتماثيل الطواقم من الحيوان والنبات ثم تطورت صفات الله في اعتقاد ابنائها من اعلى الى اعلى حتى عبد الاله الاحد المنزه عن التجسد وعن خلائق البشر القادر على كل شيء والعليم بما كان ويكون الرحيم الذي يحب الرحماء والودعاء والعاملين بالبر والعذر والاحسان تبدت فكره المسيح المنتظر في عقائد بني اسرائيل بعد زوال ملكهم وانتقالهم الى الاسر في بابل قبل الميلاد بنصف وخمسه قرون ومعنى كلمه المسيح الممسوح بزيت البركه لانهم كانوا يمسحون به الملوك والانبياء والكهانه والبطارقه فكان شاول الملك يسمى بمسيح الرب كما جاء على لسان داوود في كتاب صموئيل الاول حاشاني من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي مسيح الرب وكانوا يمسحون الانبياء بالزيت المبارك كما جاء في كتاب الملوك الاول وامسح ان يشعب شفا نبيا عوضا عنه يمسحون به الكهانه كما جاء في كتاب الخروج هذا ما نصنعه لهم لتقديسهم ناخذ ذنب المسحه ونسكبه على راسه ونمسحه ويمسحون به البطارقه ويسمونهم بالمسحاء كما جاء في المزمور الخامس بعد ال100 لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي فالكانوا يمسحون به كل ما يريدون تقديسه كما جاء في كتب اللاويين ثم اخذ موسى دهن المسحه ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه ونضح منه على المذبح سبع مرات ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضه وقاعدته على تقديسها وصب من دهن المسحه على راس هارون ومسحه لتقديسه وكانوا في مبدا الامر ينتظرون ملكا فاتحا مذفرا من نسل داوود ويسمونه ابنا لله كما قال ناثان داوود عليه السلام في كتاب صمويل الثاني هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت قرسي مملكته إلى الأبد أنا أقول له أبا وهو يكون لي ابنا ولكنهم أطلق اسم المسيح على كل من يعاقب أعداءهم ويفتح لهم باب الخلاص من أسرهم كما فعل كورش بالبابليين فجاء في كتاب أشعية هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس به أممه وخطر حينا للنبيين زكريا وحجاي في أواخر القرن السادس قبل الميلاد أن زور بابل والي يهودا هو المسيح المنتظر لأنه أعاد بناء البيت في السنة الثانية للملك داريوس وتهذبت هذه العقيدة مع الزمن فأصبحوا ينتظرون الخلاص على يد الهدات العادلين بعد طول انتظاره من زمرة الغزاة الفاتحين فقال زكريا في رؤياه ابتهجي جدا يبنة صفيون اهتفي يبنة أرشليم هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع راتب على حمار على جحش ابن أتان وقد طالت المقارنات بين بعض الصلوات الإسرائيلية وبعض الصلوات المصرية ويكن علماء الأديان عقدوا المقارنة الكبرى بين مأثورات بابل وفارس ومأثورات إسرائيل فقصة الخليقة في العقائد الإسرائيلية الأولى يشابه قصة الخليقة في ألواح بابل وعقيدة المخلص المنتظر موجوده في الديانه الفارسيه وموجوده في الديانه الاسرائيليه وكان البابليون يؤمنون بان الانسان تمرد على قسمه الموت وطمح الى خلود كخلود الارباب فبحث عن تمره البقاء في السماء وخداعه اله ماكر عن بغيته فناوله بديلا منها تمره تشبهها في ظاهرها ولكنها ثمره الفناء وهي ثمره الحب التي تعطي الفناء في صوره البقاء وهذه في جملتها لا في تفصيلها قريبة من المأثورات الإسرائيلية في هذا الموضوع وعند البابليين قصة مفصلة عن الطوفان ولكنها في الواقع قصة متواترة شاملة توجد بقاياها في المأثورات القديمة من أمريكا الجنوبية إلى الهند فيروي أهل إقليم كوندي ماركا بأمريكا الجنوبية أن امرأة الرجل المقدس بوشيكا وأصغت إلى وسواس الشيطان فأخرجت نهر فونزا من مجراه وأغرقت الإقليم كله بإنسانه وحيوانه ونباته فلا يعتصم منه الا من تبع بوشيكا الى الجبال ثم عاد بوشيكا فجمع قومه وعلمهم عباده الشمس واسلم الروح وقصه الطوفان عند المكسيكيين المعروفين بالشيشانيين تشيتشمايغوس ان العصر الاول من عصور الخليقه وهو المسمى عندهم بعصر اتوناتيو اي عصر شمس الماء قد انتهى بطوفان جارف نجا منه رجل واحد اسمه تسبي وابراته شيشكيتسال وكانت نجاتهما على زورق مصنوع من خشب الصفصاف ويروي اهل بيرو قصه شبيهه بقصه المكسيكيين واهل فريجيه باسيا الصغرى يروون قصه الطوفان ويجعلونها في زمن ملك من ملوكهم يسمى ناناتشوس ويسمون البلد الذي لجأ اليه الهاربون من الطوفان باسم ايبوتوس ومعناها السفينه في لغه الفريجيين وقد ترجم ماكس بولر قصا عن السنسكريتيه خلاصتها ان ناسكا دعا بماء في الصباح ليغتسل ووسبته من الماء سمكه وقالت له احفظني فانني ساحفظك فسألها ومما تحفظينني قالت من الطوفان الذي سيغرق كل هذه القناعه وسياتي طوفان يوم اكبر اعلم يومئذ ان الساعه قد ازفت وابني لك سفينه واتخذني دليلا للنجاح ويعود الاغريق بقصه الطوفان الى عهد اوجيج ملك اتيكا الاول ولعل اسمه مأخوذ من كلمه اوجا او اوغا اساس سكريتيا بمعنى الطوفان وعندهم ان الماء علا حتى بلغ السماء الا ذا الملك وخاصه اهله بسفينه صنعها فنجا عليها من الموت وفي روايه اغريقيه اخرى ان زيوس غضب على البشر فاغرقهم وعلم بورجيوس ببنواه فنصح لابنه دوكليون ان يصنع السفينه لينجو عليها فصنعها ونجا عليها مع زوجته بيرها الى جبل البرناس ويقول اللتوانيون في قصتهم عن الطوفان ان الاله برمزيماس غضب على الدنيا فارسل عليها ما يريد هما وادو وبيغس اي الماء والريح فغرق كل من في الارض الا من الهبه الاله اي يعتصم بالجبل وقصص البابليين كما نقلها المؤرخ الاغريقي بيروسوس قديما تزيد على قصه الغرق والنجاه بقصه الواح التشريع وخلاصتها ان اجيسوثروس الذي نجا بالفلك احس قرب الطوفان فدفن في الارض الواح الشريعه وتفقدها ابناؤه بعد هبوط ما استخرجوها من مكانها فهي اساس النظام في دوله البابليين وتستند قصه الطوفان عند البابليين الى تقدير من تقديرات علم الفلك او على الاصح علم التنجيم يزعمون فيه ان العالم يتعاوره في الاباد الطوال ادوار الطوفان وادوار الحريق ويختلفون في تقدير هذه الادوار بالسنن الكونيه ولكنهم يحسبون السنه الشمسيه كانها ثانيه بالنسبه الى اليوم العالمي أو كأنها ثانيتان بحسابنا لأنهم كانوا يقسمون الليل والنهار إلى 12 عشرة ساعة لا إلى 24 ويحسبون السنة العالمية كأنها يوم في السنة الكونية التي تقع أدوار الفناء بحسابها وقد اختلفوا كما أسلفنا في تقدير مدة هذه الأدوار ولكنهم يقولون إن الغرق الكوني يحصل كلما اجتمعت الأفلاك السماوية في برج الجديد وإن الحريق الكوني يحصل كلما اجتمعت في برج السرطان وهنا يحصل يقع الخلق بين حساب الآباد وحساب الفصول الأرضية كما لاحظ العلامة جوم بيرز مؤرخ الفلسفة اليونانية الكبير فإنهم وهموا أن الحريق الكوني من حرارة الصيف وأن الغرق الكوني من برد الشتاء كما يقعان في تقلبات الفصول وعموم قصة الطوفان يثبت رقوع الطوفان وإن تقادم به العهد فتعددت به الروايات وقد طالت المقارنات كما أسلفنا بين مصادر العقيده عند الاسرائيليين ومصادرها عند شعوب بابل ومصر وفارس والهند على التخصيص فبعض علماء المقارنات يرى ان البابليين نقلوا قصه الخليقه وقصه طوفان من قوم ابراهيم عليه السلام لانه نشا فيهم قبل الميلاد ب 2000 سنه تقريبا وبعضهم يرى على نقيض ذلك ان هذا النقل جائز في الماثورات التي انقطعت اسنادها وامكن ان تبدا عند البابليين والاسرائيليين على السواء ولكنه غير جائز في المأثورات التي تسلسلت مما قبلها في عقائد بابل وفارس ونحن هنا لا تغنينا مقارنات العقائد الا من جانب واحد وهو جانب التطور البشري في ادراك صفات الله ومتى قصرنا النظر على هذا الجانب فالثابت من تاريخ الديانه الاسرائيليه انها انقلبت بعد عصر ابراهيم عليه السلام الى وثنيه كالوثنيه البابليه وان التوحيد الذي بشر به اخناتون في مصر القديمه سابق لشيوع التوحيد في شعوب اسرائيل ولكن العقيده الاسرائيليه عاشت بعد اختفاء عقيده اخناتون وبعد عصر موسى عليه السلام فكانت هي كما تقدم نقطه تحول في تطور الاعتقاد بالله بين الامم التي تقبل اليوم بالاديان الكتابيه